فن إدارة الوقت هذا الموضوع يهم طائفة من الناس وهم الذين يشعرون أن الوقت المتاح لا يكفي لقضاء كل الأعمال والطموحات التي يريدونها وبالتالي فهم بحاجة ماسة إلى قواعد في فن إدارة الوقت وفي الحقيقة فإن أصحاب الهمم العالية يشكون من ضيق الوقت وهذه الشكوى وإن كانت صحيحة من جانب لقصر أعمار بني البشر إلا أنها ليست صحيحة من جانب آخر ووجه ذلك أن المشكلة ليست في الوقت فحسب ولكن المشكلة تكمن أيضا في طريقة إدارة الوقت بفعالية ونجاح ولذا تجد من الناس من يستطيع بحسن إدارته لوقته أن يعمل الشيء الكثير ولسنا بصدد الحديث عن أهمية الوقت لأن هذا موضوع آخر وفيه من النصوص الشرعية وكلام السلف والعلماء والحكماء ما يضيق عنه المقام ولا بد من تحديد الأهداف والأولويات ويمكن أن تقسم الأهداف إلى ثلاثة أقسام ويمكن أن تقسم الأهداف إلى ثلاثة أقسام أولاً الهدف الأكبر وهو أهم هدف يسعى له الإنسان ونجد ما عداه من الأهداف تخدم هذا الهدف وهو للإنسان المسلم تحقيق العبودية لله عز وجل والصلاة وللماديين تحقيق أكبر قدر ممكن من اللذة والمصلحة والمتعة ثانيا الأهداف الغسطى وهي مجموعة من الأهداف تخدم الهدف الأكبر مثالها للإنسان المسلم الدعوة إلى الله وطلب العلم وبر الوالدين إلى آخره ثالثا الأهداف الصغيرة وهي ما يمكن أن يعبر عنها بأنها مجموعة من الوسائل التي تخدم الأهداف الوسطى مثالها طلب العلم هدف أوسط وهناك مجموعة من الوسائل والطرق لتحقيقه معايير خاطئة لتحديد أولويات العمل أولاً... إذا كنت تقدم العمل الذي تحبه على العمل الذي تكرهه ثانيا إذا كنت تقدم العمل الذي تتقنه على الذي لا تتقنه ثالثاً... إذا كنت تقدم العمل السهل على العمل الصعب رابعا إذا كنت تقدم الأعمال ذات الوقت القصير على الأعمال ذات الوقت الطويل خامسا إذا كنت تقدم الأعمال العاجلة على غير العاجلة وإن كانت مهمة